بسم الله الرحمن الرحيم ها اسم يا الله من يرهي مهوجين لمن يرهي من نوسو إنا أنزلناه في ليلة القدر حقيقة ريسي في قرآن مسيح القدر وما أدراك إن يسجكه جوز يا القدر ليلة القدر خير من ألف شهر المسيح يا القدر يوكاير راحة المسيح تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر وهو سيحة ملائكة نيروه جبريل هارلايو هيرو سيحة ملوهاه وهو سحين أمري يو أمانهة هون وهي الفجر